بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود